بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه استشهد في ضمن ما استشهد ضمان المطلوب بالعقد الفاسد بروايات الجارية المسروقة وبتلك الروايات التي ضمنت المشتري قيمة الولد. وبلغة أنه إذا كانت قيمة الولاد إذا كان الولد الذي لم يستوفه المشتري باعتباره ولد حره إذا كان يضمن هذا ففيما نحن فيه في المقبوض والعقل الفاسد الضمان بطريق أولى انه ملتفت الشيخ اجمالا ان الروايات خارج عن محل بحثنا لكن يريد يتعدى بهالشك ان كان هناك قيمة الولد مضمونة فنفس المبيع في بحثنا اولى بالضمان فشبه يا والنكتة انه خسر ال. استشهاد بالرواي... بالروايات التي تتكلم عن قيمة الولاد وليس بالروا... ولم يشر من قريب أو بعيد إلى الروايات التي تتكلم عن بعض المنافق أظن أن السبب في ذلك هذا كان يتخيل رحمه الله أن هذا داخل في التلف ليس في الإثلاف باعتبار أنه ولد حرا هذا الولاد اذا هذا يعتبره تلف وليس اطلاف اما في باقي المنافع فاطلاف وحينما يكونوا اطلافا ما نقدر نتعدى الى ما نحن فيه قلنا ان هذا الكلام يعني ظاهر أن نظر الشيخ طبعًا هو ما كتبه. إنما أقول يبدو أن نظر الشيخ إلى هذه النقطة وإلا على الذي الشيخ رحمه الله ومن طبيعته أنه يشير إلى كل شاردة وما رحمه الله عليه. يعني يبدو كان متابعًا بشكل غريب رضوان الله تعالى عليه. ففي كل مسألة اللي يدخل يشير إلى كل شاردة وما وواردة. عجب ليش اختصر على موضوع قيمة الولد اظن ان السبب هذا عندئذن ان كان السبب هو هذا طبعا يرجع علي انه لا فرق بين التلف لتلف لان الذي يتخيل ان المسيط مأخوذ بالعقد الفاسد لا ضمان فيه من شأ تخيله هو ان المالك هو الذي سلطني على ماله اذا هو الذي اهدر كرامة ماله اهدر احترام ماله هذا سبب سبب التخيل هذا هو الذي اهدر تلوائ الله طبيعي كل احد يدري كل من قبض مار شخص وتلاف عنده المفروض ان يكون صحيح على كل الناس على اليد ما اخذت ان لم يصح روايان على الاقل صحيح وقلائيا يقول على اليد ما اخذت سند ضعيف فليكون يكون ان لم يصح روايان على الاقل يصح وقلائيا فكيف يخطر ببال احد أن هذا المضمون بالعقد الفاسد لا ضمان فيه بهالنكتة بنكتة أن المالك أهدر كرامة ماله أهدر احترام ماله خب إن كان أهدر احترام ماله فشنو الفرق بين أن يتلف عندي أو أتلفه أو اكله هو أهدر كرامة ماله إذن فتحيا لنا أو للشيخ اللي أراد أن يستدل بهكذا روايات تحيا روايات روايتان أخريتان وكنا بصدد شرح هذين آتين الروايتين لكن الوقت في اليوم ما لم يسمح لنا بتكميل البحث احداهما روايه ذراره قال قلت لأبي عبد الله رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا ثم ان اباها على اختلاف النسخ اللي شرحنا ذاك اليوم ان اباها أو, او اتاها ثم ان اباها يزعم انها له قال يقبض ولده ويدفع اليه الجاريه ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها أنا كاتل هذا خلاص. هذه الرواية سندها لا يخلو في نظري من ضعف ذلك لأن سندها ما يلي الشيخ بإسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عن من رواه عن سليم عن حريض عن صباحت ميتين وأربعة بإسناده عن الصفار أن يعقوب ابن يزيد إلى هنا تام عن صفوان ابن يحيى خفام تام وصفوان ممن لا يرسل إلا عن سقة فلو اكتفى بقوله عن سليم الطربال من حلة المشكلة لأنه إلى صفوان ابن يحيى تام وسليم الطربال يكفي في توثيقه روايته صفوان بن يحيى عنه فالمشكلة تمتلئ لكن هذا الشكل نقل الشيخ جاي هذا الترتيب يقول عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال او عن من رواه عن سليم يعني عم من رواه عن سليم الطربال إذن يحتمل وجود واسطه بين صفوان بن يحيى وسليم الطربال والواسطة منه ما من ندري فمن استشكل في الرواية لأجل هاي الواسطة لأن هاي الواسطة يدخل في قاعدة كل من رواه صفوان عنه فواثقا هذا من رواه من ادري منه ولا نثري بل لا يروي لا يروي ولا يرسل عن س... إلا عن ثقه فس... فهذا الذي رواه يصبح ثقه لكن يبقى سليم الطربال بلا توثيق هاي مشكله بلي يعني صفان عن ان رواه عن سليم يعني عن رجل عن عن لا مولانا لا او عن من رواه عن سليم يعني هم هو إما راوي عن سليم تقريبا مباشرة او راوي عن من رواه عن سليم هو هو واحد شخص واحد عن من رواه ليس في ارض سليم الطربال صفوان ابن يحيى عن سليم الطربال او عن من رواه عن سليم طيب اذا هذا المباشر لصفوان خف ثقه ان كان سليم الطربال او ان كان رجلون ما ندري اسمه لكن بما انه يحتمل ان صفوان ما راى مباشرة عن سليم انما احتمال انه روا عن رجل رواه عن سليم اذا ذاك الرجل ثقه لكن هو سليم شنو فيبقى سليم بلا تخفيف لا ما هذا بحثنا فيه اقسم ما بينما كنا نبحث القاعده هذا انت اي الراوي المباشر يعني هذا بحثهم بعض بعضهم يقول لا هذا الى الاخير بعد حين حينما نصل الى صفوان باقي السند ما لازم نبحث عن البعض هالشكل يقول لكن هذا بحثناه احنا في وقت ما حينما كنا نبحث هذه القاعدة بحثنا وانتهينا الى نتيجة انه فقط يدل على وثاقة الشخص المباشر هذا راجل كتبنا اللي بحثنا احنا بالذكر في احد ابحثنا الاصولية بحثنا اظنت في احد ابحثنا الاصولية في مآتي حديث البراءة وان هذا بحثنا وفي كتبنا الأخرى أيضا بحثنا على كل حال هذه مشكلة السنة المال هذه الرواية وهناك رواية ثانية Het is een heel وعنه ه هاي روايه ثانيه هو مجلل واحد وعشرين بحسب طبعه اهل البيت باب 88 وثمان وثمانين من نكاح العبيد والاماء الحديث الثاني صفحه ميتين هذا اولا يقول وعن يعني الشيخ عن بإسناده عن علي بن حسن بن فضال عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل يستر الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب فقال يرد إليه الجارية, يرد إليه الجارية ويعوضه بمن بما انتفع يعوضه بما انتفع احنا الاشكل نفهم ما انتفع يعني من لبن او خدمه لا بد مثلا و طعم انتفع قد يكون و بما انتفع قال كان معناه قيمه الولد هذا قال كان ممنو قيمه الولد هذا ما أدريه من هذول الرواك من هذول الواقعين في السلسله هذا الشكل لا يفسرون ويعوضه بمن تفاع مقصوده يعني ينضي قيمة الولد بس هذا التفسير إله تفسير وحده لنا احدهم ما كتب يفسر احنا وروايه يعوضه بمن تفع. من ناحية السند السند اللي أعلى عن قرأته بمشكلة إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن هاي المشكلة اللي لعدة مرات اخنا مشيرين إليه ولهذا أنا في دفتري ما كتبت هالسند شلو بيئس هذا؟ أكتبت ومعناقش أنه مشكلة سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن ما كتبت هذا السند. ما دام إلى سنة آخر وهو هذا وبإسناده في نفس المكان في دليل الرواية يقول الشيخ الحر وبإسناده عن أحمد بن محمد يقصد أحمد بن محمد بن غيسر أن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله الفراء يعني معناه هذا يعني كتمت السند بعد نفسه يعني عن حريص عن زرار قدمه. بإسناد عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء يعني أحمد بن محمد حل محل حل محل هذا علي بن حسن بن فضل أحمد بن محمد حل محل ذاك. تنتهي مشكلة سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال تبقى مشكلة أبي عبد الله الفراء لأن أبي عبد الله الفراء ما عدنا نص على توثيقه ولكن أنا وجدت بالفحص أن أبي عبد الله الفراء قد روى عنه ابن أبي عمير بعض الروايات ف. نحكم بوثاقته بم... نحكم بناء على قاعدة ان هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن صفحة نحكم بمتاقته بأبو الله فالمشكله فالمشكلة السندية تنتين يبقى الدلالة هذا ما له علاقة هذا ال... احد الرواد فسروه بمعنى قيمة الولد بما انتفع قال كان معنى قيمة الولد هذا مخموح الجحيم هذا فهم الراويج نحن نظن ان المقصود بما انتفع يعني مثل اللبن مثل الخدمه يجوز مثل الواط مثل ما قال احد الاخوه بل في نفس الحديث مقصود ان يقبلها فيولدها ما اعطاها قرينه على نفس صح. يولده. علي كل ان كان مقصود قيمة الولاد فصار ملحق بتلك الروايات اساسا صار من تلك الروايات بعد احسن وتلك الروايات وجدنا بما هو ستامسن الان هذا من ينضاف الى اذا لا مقصود الخدمات الاخرى اذا هذه روايه جديده يبقى أصلا موضوع دلالة هالروايات وهذا يرد على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه الإشكال الدلالي الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله وإشكال دلالي واضح أنا استغرب كيف قفل عنه الشيخ العنصاري هذا أصلا وضوح اشكال يكون إلى حد يستغرب على كل حال مع بكل قاضيما كبوه سمو مشكل لأنه الجار يحي من كما قلنا من يتخيل من يقول أن مقبول بالعقد الفاسد لا يضمان هالشكل يفكر نحن كنا تقمص مصر قميص ذاك والجواب عليه من يقول ان المقبوض بالعقد الفاسد لا يضمان هو هالشكل يفكر يقول هذا المالك أهد هذا المالك أهدره احترام مال نفسه كل يش نضعني يش قبضني بعقد فاسد هو اهدر احترام ما لنفسه فلا يطمن لماذا يطمن كيف خو الجارية المسروقة ليس المالك انضانياه خو السارق انضانياه فالمالك لم يهدر احترام ما لنفسه الإمام حكم بالظمان حكم بضمان قيمة الولد بطريق أولى يدل على ضمان العين حكم بضمان اللبن والخدمة أو الانتفاعات بطريق أولى يدل على ضمان العين خب كيف أتعدى أصلا يعني احنا اقتدرنا للشيخ بأنه كأنما تعدى. قال هل قيمة الولد إذا مضمونة في باب السابقة ففي ما نحن فيه ضمان المبيع بالعقد الفاسد او ليش أولى ليش أولى هناك السارق كان من المالك احتمال أنه صار إهدار قصيمة المال من قبل المالك ما موجود وفي ما نحن فيه هاي الشبه جايه من قبل من يقول أن المقبول العقدي الفاسد مثلا لا لا يضمن شبه أنه هذا اهدر رمال نفسه اصلا هذه الروايات كلها أجنبية عما نحن فيه مئة بالمئة سواء ما الرواية قيمة الولد أو روايات كل انتفاعات الأخرى وهذا واضح En dan بعد ذلك نحن نقول مقتطل قاعدة الأولية وبلا حاجة إلى استشهادات لا بروايات الجارية المسلوقة ولا بروايات على اليد ما اخذت حتى تؤدي التي قلنا أنها نبوية لا سند لها لا لا بلا حاجة لها الروايات القاعدة في المقبوض بالعقل الفاسد والطمع وكما قرره سيد الخوي عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن مال لنفسه خطا على اي على اي أساس هو باع يعني هو دفع لي ما يملكه بعقلية بعقليه المبادله والمبادلة. دفع لي بها بها العقليه من يدفع بها العقليه هم مهدر احترام مال النفس ما اريد أقول أقدم ما رد أقول أنه أقدم على ضمان المسمى حتى تقول لي أنه اقدم على ضمان المسمى ضمان المسمى ثم ما صار بالنسبة لضمان المثل أهدر ما نفسه ما رد أقول أنا أقول هذا الإعطاء كان مبنيا على هالمعاوض وهذا ليس إهدارة يصل ما نفسه هذا اللي يذكر، وعليه فيتم مضمار، بل وحتى لو علم المالك ببطلان البيع. حتى لو علم المالك ببطران البيح ما دام هو اقدم على معاوضة قول معاوضة باطل، الاقدام على المعاوضة شيء واهدار واحترام ما لنفس الشيء فالضمان على القاعدة الضمان على القاعدة لا لرواية النبويه بلا سند وإنما للقاعدة العقلائية تقول هذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي بقطع النظر عن أنها رواية نبوية لا سند لها قاعدة عقلائية بلا شك التقاط عقلائي ولم يرد عليه أقل ربع في الشريعة أبدا من أول الفقه إلى آخر الفقه وعلى اليد قاعدة وقلائية فالمفروض لهذا القابض ان يكون قامنا ومالكة ما اهدرة لم يهدر هو بعنوان هو بعنوان بعنوان لو, لو انطاني بعنوان مجان احضر مال نفسي هو بعنوان معاضه ناطيني بعنوان معاضه يعلم بخطئه اسمحوا لي اخلي اكمل هو بعنوان معاضه يعلم بخطأ ببطلانه بفلان لكنه بهالعنوان اعطاني هذا الشيء والإهدار شيء اخر الاهدار يعني ينبني مجانا هذا معنى هذا ما هذا معناه. نعم هناك نكته ينبغي ان نلتقطها ولعل الغفله عنها النكته خلقت اشكال وبشقاء حفظه الله النكته اللي ينبغي ان نفسها انها هي انه احيانا يعتبر هذا البائع مغررا لي أنا المشتري اغرني وذلك كما لو افترضنا ان البائع يعلم ببطلان البائع وانا المشتري المسكين ما اعلم ببطلان البائع لو افترضنا هكذا فرد لأن البائع يعلم بقصنا البائع وأنا جاهل أتخيل صحة البائع فقبضته بتغريدة هو هنا طبعا يتحكم قاعدة المغروبة يرجع إلى من غره وعند إذن في هذا الفرق النتيجة تختلف الحكم يختلف وهذا هنا نلتزم بنتيجة قاعد قاعدة التقرير نلتزم بذلك وهذا ليس معناه ابطال قاعدة المقبوض بالعد الفاسد مضمون مو معنى هذا وإنما هنا النتيجة ها شكل راح تكون أنا أنا أنا الجاهل والذي اقتبست المال وأكلت أو أثلفت أو تلف عندي اياكم انا أنا همس أضمن وما اضمن أضمن أصل الضمان أمنفت بي لأنه ذاك ما أهدر كرامته ما لنفسي. أو ما أكثر شرمته مالا نفسه أنا قام ولكنني يقينا ما أضمن إلا بمقدار أقل القيمتين من المسمى والمثل لأنه إن كان المثل أكثر من المسمى يعني ان اتفق اتفق لم يتفق فاما المثل اكثر او المسمى ان كان المثل اكثر من المسمى خو انا راح اقول ان فاغرتني لو أدري ان البيع باطل وبالتالي راح تاخذ بركبتي تقول لي انطيني قيمه المثل المسمى لم يسلم لأن البيع باطل انظرني قيمة المثل اللي هو أضعاف المسمى فأنا المسكين لو كنت أدري أن البيع باطل فبعدين راح تغرمني بأضعاف المسمى خو ما كنت أخلم منها أنا كل ذهني انه صار علي المسمى والمسمى دينار صار علي دينار شفت خشي رخيص حصلت اشتك بعدين تبين له باطل فالمسمى لم يسلم تقول لي قيمته هو 10 دناليل تعال انضينا 10 فاني شنو دم انت غررتني فبقاعدة التغريف ارجح الى نا بس انضيك المسمى اكتب ان المسمى ما اضيك خب الان اعكس بالعكس وهو أنه قول المسمى أكثر المسمى, المسمى عشر دنانير المثل دينار أنا بعدما أخذت أكلت أو أتلفت أو تلف عندي فشاء جايب يطالبني بعشر دنانير وما ما. اقول عشر دنانير الذي ألزمني بعشر دنانير مجرد اني اقدمت صح انا أقدمت على عشر دنانير اقداميش شنو قيمت الذي ألزمني بعشر دنانير صحه البيع نفود البيع لنفوذ البيع يلزمني بعشر دناني البيع خب من حسن حظي ان البيع طلع باطل وحينما طلع باطل خب انا ما ملزم بداف عشر دناني نعم اكلفت مالك خب انا رامد اكلفت مالك جاهلا افساد البيع بتتخيل ان هذا ملكي اكلته او تلف عندي خب انا رامد طبيعي الضمان الأصلي في الأمور هو ضمان المثق وضمان المسمى فأرضيك المثق إذن هنا في هكذا فارس فيما لو كان البائع قد غر المشتري فقط فيها كما لو كان البائع عالما والمشتري جاهد في هذا الفرع نضمنه أقل القيمتين. هم ما رفعنا ابن عن أصل أن أن بالعقد الفاسد مضمون ما رفعنا ابن عن أصل لكن في هالفرع بالذات نصل إلى نتيجة أنه يضمن أقل القيمتين. خوب الشيخ بعد أن صفى المسألة، سحسب أسلوبه هو أو حسب أسلوبنا اللي إحنا مشينا هو حسب أسلوبه بعد أن صفى المسألة وأثبت أنه المضمون المأخوذ بالعقل الفاسد موجب الالتزامات. ولا يفتخيل متخيلون انه اهدر مال نفسه اهدر مال نفسه بعد ذلك يقول بل بالعكس اهدر مال نفسه فلا ضمن شيء. بل الثابت والعكس وذلك لان هذا مصداق من مصادق ما يضمن بصحيقه je manen bij faside, amala jouw manen bij scharfheid, jouw manen bij faside. Vandaag de bijl kanen van mijn joodman bisschop. Eén, joodman bij faside. de aard van deze basis, je وما لا يضمن بصحبه لا يضمن بفاسده وهذا ما نبحثه غدا ان شاء الله ومن, ومن الطريف ما فعله الشيخ الأخصاري أما هذا أشير بعدين طالعوا ما فعله الشيخ الأخصاري وهو جعل القاعدتين قاعدة واحده لا تتم إحدى القاعدتين يعني ما يضمن بصحبه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بصحيحه هذه قاعدة واحدة مقاعدين ولا تتم احدهما الا بالاخرى ومن الغريب انه ارى الكتب التي فرضت كل واحدة منها قاعدة فهذه القاعدة الاولى تبحث تبحث ادري تبحث نقوضة ثم القاعدة الثانية مو قاعده قاعدة واحدة على ما سيتطف ان شاء الله من الابحاث الاتيه طالع الكتب حتى نبحث هذه القاعده